بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظاما، بلا قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد 119. يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر 111. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر 113. يقول الإنسان يومئذ أين المثر كلا لا وزر 115. إلى ربك يومئذ المستقر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 كلا بل تحبون العاجلة 123. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة 125. إلى رب ما ناظرة 126. يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بل تحبون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 والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق قلنا يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم لا لك فأولى أيحسب لي 113. ألم يكن طفة من منينا 114. ثم كان علقة فخلق فسوا 115. فجعل منه الزوجين الذكر والأنفى ذلك بقادر